إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم نغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء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 فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله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 يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولانساء ولانساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بس لسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَم يَتُب فَأُولَٰئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم فوا لا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Inna Allah Tawaabur Rahim Ya ayyuhal nasu Inna khalqnaakum min zakari Wahanfaa Wajjalnaakum shu'uban Wakabaila lita'arafu Inna akramakum Inna akramakum Inna akramakum Inna akramakum Inna In Allah Alim Khabir. Kata Al-A'rab, "Aman, kau belum tahu. Walau kau berkata, "Aman, dan ketika iman masuk ke dalam hati kalian, dan kalian mengabaikan Allah dan Rasul-Nya, tidak ada satu pun Inna Allah Gafurur Rahim. Innamal Mu'minun, الذين آمنوا بالله ورسوله, ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Ulaikahum al-Sadiqun. Qul a t u a l l i m u n a L L a h b i d i n i k u n w